إذ جئتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شئ ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون